إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَاخْتَلَفَ الْبَنُونَ فِي الْعِجْلِ فَانْفَلَقَ لَهُمْ مِنْهُ الصَّدْعُ فَكَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ جُسْءٌ ۚ إِنَّمَا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 وَلَتَعْلُمَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَادُؤُونَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فجاء سو خلال الديال وكان وعدا مفعولا ثم مددنا عليكم الملك وتم عليهم وامدناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم ردنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَأْوَى الْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ويبشر وَيُبَشرُ الْ المُؤْمِنهَ الذيَّينَ يَعْمَلونَ الصّانِحاتِ أََّ لَهُ أَجَمَ كَبير وَأَنَّ وَأَنَّذ لَا يُؤْمِونونَ بِالْآخِاتِ أَعتَدِنا لَهُم ضابًا أَدمَا ويدعو الانسان بالشر دعاءا بالخير وتعان الانسان عن وجعلنا الليل وان مَرَآةَ لَآيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا وَجَعَلْنَا آيَةً يَتَنَزَّلُ بِصُرَّةٍ مُّتَثَبِّتًا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا كُنَّا إِنْسَانًا الْزَّمَنَ غُطَاءَهُ فِي عُرُقِهِ وَنُخْرِجُ له وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ اقرأ كتابك كذاب نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظل عليها ولا تزر يا زرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْنِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَكُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَفَسَكُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِعَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعُلَا نَجْعَلْ لَهُ فِيهَا مِن عَذَابٍ مَّن شَاءَ وَأُدْخِلَ مَن يُرِيدُ طُغْيَانًا فِي جَهَنَّمَ ثم جعلنا له جهنم يصنعها مدموما مدحورا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهَا مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْهُورًا كُلًا نُمِدْ هَا أُولَئِ من أعطاء ربك وما كان أعطاء ربك محظورا <أه> كيف فضلنا بعضه على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تشعل مع الله إلها آخر فتقود فتقود مذموماً مخذولاً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً انما يبلغن عندك الكباء واحدهما او كليهما فلا تقل لهما اوف فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِدَ الْقُرْبَ يَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ولا تبذر كبذير ا ان المبذرين كانوا اقوان الشيطان وكان الشيطان لربك كفورا وَإِنَّا تُعْلِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَعْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُونَةً إِلَى عُلُقِكَ وَلَا تَبِسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِرِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبِسُطُ وِسْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ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 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُوَ أَشُدَهِ وَأَوْفُوُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خيرا وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 كل كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أرحى إليك ربك من الحكمة وَلَا تجعلل المَ الله إلَ غَن آ خََفَة القاه فِي يجَهًَاَّ مَمَلومًَا مَدعُور أَفَا أَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى هَذِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون ولبا كبيرا يسبح له السماوات السبا والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَإذاَا قرَرأة الْ القرآانَ جَغْلنا بَينَكَبَيْنَ الذيينَ ل يؤمنِونَ بالِالْآ خِرَاتِ خِجابًا وَجَعَلْنَا عَن قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَمْ تَزْكُرْهُ وَلَٰكِنْ أَدْبَرَ نحن أعلم بِمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا أَظُنُّ كَيْفَ ضَرَبُونكَ الْأَمثالَ فَظَنُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أو حَدِيدًا أو خَلْقًا مِنَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَعَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فَسَيُرِّضُونَ إِلَيْكَ مُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا أو خَلْقًا مِنَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَعَكُمْ أَوَّنَ مَرَّةٌ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَضُنُّونَ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ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 وآتينا داود زلورا قلوا دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا ألا رائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيله أيه هم اقرب ويرجون رحمته ويخافون, ويخافون عذابه إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَالَ مَحْزُورًا وَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْلُمُ لِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب بمسطورا ولم يمنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً بِصِرَاطٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُنْسِخُ مِنَ الآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيْلًا قَالَ اذْهَبِ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ إِنَّ ذْهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْطَعْتَ بِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْبِ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ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 وَإِذْ يَعْمَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعَرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا فَأَمِنتُمْ أَيخْسِ فَ بِكُم جَانِ بَبَرِّ أَوْ يُرسِلَ عَلَكُم حاصِبَثُمَّ ل أَوْ يُصلِلَ عَلَكُم حاصِبَثُممَّ ل أَمْ أَنَّنْكُمْ إِنْ وَيَدَكُمْ فِي هَتاوَةٍ أُخْرَى فَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ فَيُنْسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَوْنْتُمْ وَلَا تَزِيدُون صُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَعَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَلِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهَ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا ثبتنا كان قد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لذقنا ما كان في الحياه ضعفا ممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خَلْفَكَ إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان نَقَاءَ مِنَ الفَجْرِ كَانَ مَسْهُودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَ الجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَآءَ أَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا وَقُل رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَرَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِبِينَ إِلَّا خَسَارًا وإذا ألعبنا على الإنسان أرضا ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَنْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا إِلَّا إِلَّا رَحْمَةً كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانت لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأما أكثر الناس إلا كفورا وَقَاهُ نُودًا نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ فَتُجْذِي وَالْأَنْهَارُ خِلَاهَا لَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تَسْقِي طَسْمَاكِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يكون أَوْ يكونَ لكرَيتُم زُخُ فيِيأَْتَق فِي السَّم وَلًَا نُؤْمِينَ لِرُ قِِّكَ حتىَُ نَزل عَلَن وَلَن نُؤمِينَ لِرُ قّكَ خَُ نَزلَ عَلَن كتابًا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً وما منعنا سأعيق منه إذ الهدى إلا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْسُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مأوياهم كل ما خبت زدرهُ س دك جَزغ بأَهُ كَفَ بآ وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامٍ وَرْفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوتُونَ خُلْقًا جَدِيدًا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 الضرالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي يا إله إذن لأمسكتم خشير وكان الإنسان قتور ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَضُرُّكَ يَا مُوسِيَا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض البصائر وإني لأظنك يا فرعون ذَهَبُوا مِنَ الأَرْضِ فَأَرْقَيْنَاهُ وَمَنْ فَأَرْقَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وقلنا من داهيذ ببني اسرائيل تسكن الارض فإذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلنا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزينا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا علم من قبله إذا يتلى عليهم لا يتعى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا وَيَخِرُونَ لِلْأَلْقَانِ يَبِكُونَ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ اُدْعُوا اللَّهَ أَوْدْعُوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا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 ولم يكن له وليا من الدل وكبره تكبيرا